الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفرا أبالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتم فإما من لا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أغمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأطبط أعمالهم دمر الله عليهم الله <تصفيق> الدكتور وتمسعون ويأكلون كما تأكل الأنرام والنار مسواً لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان أبعوا أهواءهم من ثانو تغير صمت <طامر> وأنها من خم. ولهم فيها من كل ثمارات ومضفرة من ربي ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا حتى طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين الشراق الله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذي Laten we إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لا يتدبرون ان انا ام على قلوب اقفالها ان الذين موتوا على اذاب بعد له من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول له ذلك بأنهم قالوا للذين ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أغمالهم أم أسباً الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أظنهم ولو نشاء لأعلم لا ولتعرفنهم في لعن القول والله يعلم أعمالكم فلن يغفر الله لهم إنما النابلسي لفضيله الدكتور محمد عن وَاللَّهُ